بسم الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله زيننا آمنا لا تنفع الصور تكون فوق صنف النبي لا ترفع اصواتكم فوق صوت scürowners săn birçan az okостan qu piorata indik ərdiy와 ərdiyyə qor دونُونَ أَ الصتَغَّ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى لهم مغفرة Quan ta tập cô gia lấy him là Canada والله غفور رحيم يا <سؤال> تَذَيَّنُوا انْثُقِ بُقُومًا بِجَهَالَةٍ 119. وعلموا أن فيكم رسول لهم الإيمان <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <تصفيق> ولا ولا سوق <تصفيق> والعصيان <تصفيق> والله عليم حكيم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصيح بينهما فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل يَفْعُونَ إن إِنَّمَا هُوَ الْقِبْلَةُ الْمُقَسَّطِيرِ إِنَّمَا مَن يُؤْمِنُ 129. لحب بين أخيكم واتقوا الله لعلكم <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ Yəyüha eləzhinə əminu, la yəsqər qawmun min qawm əsəə وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَاءٍ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنْ və أَمَّن يُجībُ الدَّعْوَةَ إِذَا مَا دُعِيَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ قوم اي اكل لحما تتقوا الله واتقوا <تصفيق> إِنَّ أَكَّرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَشْطَاكُمْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ mm -hmm. what, what is َُّ لَّ يَ تَبُ وَجَهَدُ بِأَ وَلأَ قُصم فيِي سَفِيلهِ أُلَ إِكَهُ مُ 119. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Qul ətul